أعطين ثم قضاء أجل وأجل مسمّى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيكَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ هُوَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ظالِمِينَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطع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 117. إنما يستجيب الذين يسمعون 118. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 119. وقالوا له لا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 بأسا يضرّ إلى علهم يتضرعون فلو لا إفجاهه بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الش شيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَنَا قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ وَعِرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنظر كيف نصرف الآيات ثم ياهم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بقتة أو جهرا هل يهلك إلا القم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسون سُحُومُ العذابُ بما كانوا يفسقونُ قَلَّا قل أَقُول لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُول لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ ولا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 الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب رب بكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوء بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بع. وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعلم الذين تذعن مِن دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وما أنا من المهتدي قل إني على ذي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 117. ويعلم ما في البر والبحر 118. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض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 يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبه أبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء.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 ذَٰلِكَ هُوَ النَّغُوتُ ضَرَّعًا وَخَفِيَّةً لَّئِنْ أَنجَانا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا ومن كُلِّ كَرْبٍ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 وَذَر كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ تقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث الغير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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذكر يربِه انْتَبَسَ لَنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن ذلِكُ كُلُّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بما كسبوا لهم شراب مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أليم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَذَرُ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 كَأَقَومٍ كَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَنَمَّا جَنَّ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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلن وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا 118. ونشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرك وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحْكُمُ بِالْأَمْرِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا نرفع درجات من نشأ، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّ هذين وَنُوحًا هَذَيْنَا مِنْ قَضٍّ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وهونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وَمِنْ آبائهم وَذُرِّيَّاتِهِمْ وإخوانهم وَأَجْدَادِهِمْ وهديناهم إلى صراط مستقيم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 بينهم الكتاب والحكم والنبوة، فإيت فر بهذ هؤلاء؟ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُ بِكَا الذين هدى الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إِن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى ستجعلنه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمت ما لم تعلم أنتم ولا ظَلَمُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ مَنْ قَرَّاءَ وَمَنْ حَوْلَهَا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 أوحى إليه شيء أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأزيل مثلما أنزل الله ولو ترى مرات الموت والملائكة باسطؤ أيديهم أخرجوا أفسكم اليوم تجذون عذاب الغول بما كن 124. تقودون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترك وما خوّلناكم ورأى ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أن 114. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواي 118. ومخرجوا الحي من الميت ومخرجوا الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون سباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر رحوس بانا ذلك تقدير العزيز العليم.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 بَاتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قنوان دانية جَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُغْرُقُوا إِلَى ثَمَرِهِ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 وَبَحАНَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ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 بكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا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 كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِلَّا أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طضيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائقين وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أك 118. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربنا كما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصدق الى الذين لا يؤمنون بالاخره وليربا وليقترفوا ما هم مقترفون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 119. فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فص.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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمي جالينقرون فيها وما ينقرون إلا في أنفسهم وما يشعرون وإذا جاء حتى نُتَّمِثُ لَمَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حيث يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَبُوا صَغَارُ النَّعِيمِ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 قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وَيُنذِرُونك لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عمل وما رب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 يا قوم آخرين إنما توعدون لا آتي وما آت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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنًا 111. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 112. وما كان لله فهو شُرَكَائِهِمْ إلى شركائهم 113. ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير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 وَقَانُونُ ذٰلِكَ الْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِزَعْمِهِ وَأَنَّ الْعَامَ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنَّ حُرِّمَتْ هُرُبًا وَأَنعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجِزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا رزقهم الله افتراء على الله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 والنخل والزرع مختلف أن أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره. 117. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 118. ومن الأنعام حمولة وفرشا 119. مما رزقكم الله ولا تبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عذاب مديد. فمن يتزوج من الضأن ثنين، ومن المعز قل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 تَتَن او دَمَن مَسْفُوحا او لَحْم خِنزير فاننه أَوْ او فِسقا او هلل لغير الله به فمن يطغ غير باغ ولا عاد بِكَ رَحْمُ الرَّحِيمِ وَعَلَّذِينَ هَدَيْنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ ظُهُورُهُمَا بعض. ذلك جزئناه ببغوهم وإن لا صادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وسعة ولا يردب سهو عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا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 إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعْهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَ الَّذِينَ كَذِّبُوا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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُتُلُ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِياهُمْ وَلَا تَقْرَضُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ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 حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا توبوا فانفترق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وت صيلا لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك. تبعوه وتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أَلَتَقُونَ أن إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَرَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنْتُ 117. أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة منهم بكم وهدو ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أنت يهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي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 أَنِّي رَبِّ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا مِن إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 125. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تُنذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا آخَرُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ في أقوب ما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلايا، فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليازل وكم آتاكم.